Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Allah لا ilah illa هو الحي القيوم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الذي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا ilahe illa هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 Inna al-lazine kafaru len tughniya anhum amawaluhum Wala awlaaduhum min al-lahi shay'a Walaikahum wakoodu n-naar Kada'b al-Fer'aun wal min qablihim Ketubu b-Ayat-Na, fAkhzahum Allah bZunubihim, wAllah Shiddul Gharib. Qulil-Lathin kafru, sTuglubun, wTupsharun ila Jannah,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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنقرة من الذهب والفضة 126. والخيل 8. 9. 10. ذلك 12. 13. الدنيا والله عنده حسن 16. قل 17. بخير من ذلك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 Al-Ladin yang berkata, Rabbana, inna aman, fafilna zinubna, watina azabna Asyabirin, wasyadqin, walqanitin, walmunfiquin, walmustafirin bil ashar. Shahid Allah anhu la ilahe illahu wal malaikat wa ulul ilmi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 129. 109. 110. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 115. 115. 116. 116. 117. Innal-ladin yakfurun b-ayatillahi, wa yakutulun nabiyin b-ghairiha, wa yakutulun al-ladin yamurun b-alqist min Orang-orang yang berbuat dosa dalam dunia dan akhirat, dan tiada yang أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك Tilmuilk man tercua, dan zilmuilk mmm tercua, dan azuilk man tercua, dan ziluilk man tercua. Biadik al khair, Inna kala kuli Tulijul Laila fi al Nahr, watulijul Nahr fi al Lail, watuxrijul Haji min al Miet, watuxrijul Miet min al Haji, watarzuku لا يتخيّف المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ku'l aqiyu Allah wa Rasul, fa'in ta wallo, fa'in Allah la yuhibu alkaflin. Inna Allah sqafa Adam wa Nuhu wa ala Ibrahim Zuriyat baghha min bagh, wa Allah sami'ul alim. Izqalat raa'at Imran Rabb, inni nazar tulak ma fi batin, muparran, fatqab al minni. Innak atasami'ul alim.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 jika dia berkata kepada Zekariah, dia berkata untuk dia berkata. Dia berkata, Ya Meryem, apa yang ini berkata? Dia berkata, dia berkata kepada Allah. Jika Allah berkata, dia berkata,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 انادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 11. Jika dia mengatakan kemah, dia hanya mengatakan kemah, الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ menjadi kemah.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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله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 Fakul Ta'ala, nada' abnana wa abnana'akum, wanisa'ana wanisa'akum, wa anfusana wa anfusakum. Thumna b'tehil, thumna b'tehil, fajag al-lagnat Ina hāzalahu al-qasas al-haq wa ma min ilāhin illa Allāh wa inna Allāh lāhu al-ʿazīz al-ḥakīm. Ku lihat ahla al-kitab ta'ala ulai kalimat sewa in, bina na wabina kum, allah nabiud illallah, allah nabiud illallah, wallah nushrik bhihi sya'um, wallah yatta'khid baghna baghna arbab min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 ها أنتم هؤلاء حجج في ما لكم به علم فلم تحجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 والله ولي المؤمنين والدَّقَائِفةُ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أنفسهم وَمَا يَشْعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْتَشَهَدُونَ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 وَقَالَ kaum yang أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا kepada yang diturunkan kepada mereka, dan ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يكتا احد مثل ما اوتيتم او يجادكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن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 aya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ فَاقِ النَّبِيِّ نَلْمَاءَ أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 وَأَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Ulaikah jaza'uhum an عليهم la'nat Allah wa al-malaikat wa an-nas ajma'in, khalidin fiha la yuqaffu anhum Ila الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Ila الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Ila الذين تابوا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 إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةِ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Wali Allah atas nas hidjul bait, man istiqaa'ilaih sabilah, wman kafar, fa inna Allah ganjil' an alaalamin.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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْفَرُونَ أنتم تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ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 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ولا تكونوا كال الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولائك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهم وتسود جوهم Fahamma al-lazina suadat wujuhuhum, acafartum bahad eymanikum, faduq al-razaab bima kuntum tafurun. Wawamma al-lazina biadat wujuhuhum, fafi rahmati Allah,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 وأنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاغُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق Halik bima gacu, kau nu yagtdun, ليسوا سواى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دونكم لا يألونكم خبلاه ودون ما عنتم قد بدت البضائع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس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 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعرة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 Sesuatu yang akan kita temui dalam hati mereka yang mengkhianati Allah dengan beriman kepada Allah, yang tidak menghendaki kekuasaan dan tempat tinggal di sana, dan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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا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 و الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لعفورة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لئلا الله تحشون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فاض غلي غل قلبل فض من حولك فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن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 فَأَمَّنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمْ एنْ ضَلَّ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَأَمِنَ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمْ ضَلَّ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عيد أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 Qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin, walla ta'hsaban al-ladzina qutilu fi sabiilillahi amwatah, bal ahiyatun 'inda Rabbihim فَانْحِنِ فِي مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ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 لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشعقو أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 Allah kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah kepada Allah Inna fi khalq السماوات, wal-ar'd, الليل, wa-an-nahari, la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 Falahin hajjoo wa ahrjoo min diyarihim wa azoo fi sabili wa qatloo wa qutloo la ukafirannahum syyaatihim walau dzhilannahum walau dzhilannahum jannah ta'jri min ta'htha al anhar والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس ملجأ